يوم إذ يصدر الناس أشترى اللي يروا أعمالهم، فمن يعمل فقَالَ ذَرَوَةٌ خَيْرٌ يَرَهُ، وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَوَةٍ شَرٌّ يَرَهُ.